فَإِنَّ خَلَقَنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَوَّةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبِينَ لَكُم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأَ أُوَلَّا أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ وَمِن كُم مَن يُتَوَفَّى وَمَا من يرد إلى أرض للعمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله والحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَإِنْ يَعْطِفُهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ضاللك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن إن تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ما كَانَ يَظُنُّ أَلَّا يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَالْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَايِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَنْظُرُهَا الْيُذْهِبَنَكِيدُهُ مَا يَظْهِرُ كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن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 وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ كَفِرُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 كفوهي هوى البند ومن يرد فيه بالحدن بظلم ندقه من عذاب أليم وادعو اني ابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر وطهر بيتي من الطائفين والطائمين وقم التسجد باذن في يائتوك لجادو على كل ضامر يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منا في عليهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما لما رزقهم من بهيمة الأنعم.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 حُنَفَى لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكٍ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَرَ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهُوِ أَوْ تَهُوِ بِهِ دَرِيحٌ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من وقال القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محبلها إلى البيت بالعتيق ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما وزقهم من بهيمة الأنعام فإلافكم إله واحد فلخو أسلموا وبشر المخبئين الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وبما رزقناهم ينفقون والبند جاءناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صلاة فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ لِلَّهِ أَن تَتَّخِذُوا أَوْلَادًا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا هُوَ فَأَلَا تَتَّقُونَ لَن يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى ما هداكم وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ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 أنت عليهم بغير حظ إلا أن يقول ربنا الله ولولا لدفع الله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 ياقذت الأمور، وإي يكذبوا كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعدوا وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب مدين، وكذب موسى، فأملت للكافرين ثم خذتهم، فكيف كان نكيب؟ فكأي من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 فانسخ الله فانسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلق الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الضالين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أت العلم أن حق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الَّذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الَّذين كفوا في مريه منه حتى تأتيه الساعة بعثة حتى تأتيه الساعة بعثة أو يأتيه عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فِجَنَّاتٍ عِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 وما للظالمين من نصير وإذا تتل عليهم آياتنا بينات تعرفوا في وجوه الذين كفروا المض كرى كذولا يصدون بالذين ائتلوا عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشذ من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وآبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون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 صفق مصلات وآت الزكاة، فاقم الصلاة وآت الزكاة، واعتصموا بالله هو مولكم، فنعم المولى ونعم نصي.